لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن أظلم أي لا أحد أظلم فهذا استفهام مضمن معنى النفي لا أحد أظلم من الذين منعوا مساجد الله ان يذكر فيها اسمه منعوا ذكر الله في المساجد من إقام الصلاة وتلاوه القرآن وما إلى ذلك مما يدخل في الذكر مجالس الذكر بأنواعها وجدوا في تخريبها بالهدم أو الإغلاق أو بمنع المصلين من دخولها أولئك الذين يفعلون هذا ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على خوف ووجل من العقوبة لهم بذلك خزي في الدنيا وصغار وفضيحة ولهم في الآخرة عذاب عظيم شديد قوله تبارك وتعالى ومن أظلم يعني لا أحد أظلم كما عرفنا وقد أوردنا سؤالا في هذا ونحوه في بعض المناسبات وهو أن الله تبارك وتعالى كما قال هنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه يعني لا أحد أظلم من هذا المانع لمساجد لمساجد الله ان يذكر فيها اسمه وأظلم هذه أفعل تفضيل يعني لا أحد أكثر ظلما منه وفي موضع آخر يقول الله عز وجل ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها فهذا لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات الله عز وجل ثم حصل له الإعراض عنها في موضع ثالث ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته هذا لا أحد أظلم منه فهذه الآيات يرد فيها سؤال معروف إذا كان الله تبارك وتعالى يقول لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله في موضع آخر ممن ذكر باياته وأعرض عنها وفي موضع ثالث ممن افترى عليه كذبا والعلماء يجيبون عن هذا بجوابين الأول أن تختص كل آية ببابها يعني لا يوجد تعارف بين آيات القرآن ففي المانعين لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وفي المعرضين لا أحد أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها وفي المفترين لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا هذا الجواب الأول كل واحدة في باب معين وبعض أهل العلم يجيبون بجواب آخر وهو جواب أيضا وجيه وهو أن يقال بأن أفعل التفضيل لا تمنع الزيادة لا تمنع التساوي ولكنها تمنع الزيادة أن يزيد أحد عليه فهؤلاء كلهم قد بلغوا في الظلم غايته فإذا قال لا أحد أظلم ممن فعل كذا يمكن أن يقال في مناسبة أخرى ولا أحد أظلم ممن فعل كذا في قضية أخرى فيكون كل هؤلاء قد بلغوا الغاية في الظلم فأفعل لا تمنع, لا تمنع التساوي ولكنها تمنع أن يزيد أحد هؤلاء على الآخر فيمكن أن تقول في مناسبة فلان أشجع الناس في مناسبة أخرى تقول عن شخص آخر فلان أشجع الناس ليس هذا بتناقض أن كل واحد من هؤلاء قد بلغ في هذا الوصف غايته كذلك يمكن أن تقول فلان أكرم من رأيت وفي مناسبة أخرى تقول عن شخص آخر فلان أكرم من لقيت أو من رأيت ولا يكون تناقبا فيكون ذلك باعتبار أن كل واحد منهما قد بلغ في الكرم الغاية هذان جوابا ويؤخذ من قوله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أي يذكر فيها اسمه الظلم وضع الشيء في غير موضعه فكل من وضع شيئا في غير موضعه فقد ظلم فالمساجد إنما عمرت لإقامة ذكر الله تبارك وتعالى فإذا منعت من هذا المقصود من عمارتها فإن ذلك يكون في غاية الظلم. هذا بالإضافة إلى أن ذلك المنع هو منع لطاعة الله وعبادته والتقرب إليه فإذا منع حقه تبارك وتعالى من العبادة التي خير مواضعها المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله مساجدها هذه المساجد هي أفضل البقاع وأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى ولما ذكر الله عز وجل في سورة النور نوره وهداه مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري إلى أن قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يعني مواضع هذه هذا الهدى مواضع هذا الهدى أين يوجد ما هي مضانه ما هي أولى المحال به هي المساجد هذا الهدى أين تجده هل نجد هذا الهدى في أل نجد هذا الهدى في الطرقات أل نجد هذا الهدى في أين نجده؟ نجده في المساجد فهي مظنته ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه يؤخذ من هذه أن يذكر فيها اسمه لاحظ أن المشروع في الذكر ذكر الله تبارك وتعالى أن يكون باللسان باسمه تبارك وتعالى تقول سبحان الله والحمد لله سبح اسم ربك الأعلى سبح ذاكرا اسمه أما الذكر كما يفعل بعض الصوفية بالضمير هو مثلا يرددونها هو يقولون هو يرددون هذا ويقولون هذا أفضل الذكر فهذا خلاف ما دل عليه الكتاب والسنة وفعل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وإنما يذكر تبارك وتعالى بذكر أسمائه لا بذكر الضمير فتقول سبحان الله سبح اسم ربك الأعلى سبح ذاكرا اسمه ويأخذ من هذه أيضا الاستبعاد ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها هذا يدل على استبعاد مثل هذا الصنيع مع الإنكار ويؤخذ من إضافة المساجد إلى الله مساجد الله يؤخذ من شرف هذه المساجد منزلة هذه المساجد أضافها إليه تبارك وتعالى فمن ثم فهي جديرة ب التطهير والتعظيم فلا ترفع فيها الأصوات ولا يكون فيها الصخب ولا يكون فيها البيع والشراء ولا يكون فيها التدنيس بأي لون من ألوان التدنيس التدنيس الحسي أو التدنيس المعنوي ومن التدنيس المعنوي أن توضع فيها القبور قبور فإن هذا لا يجوز وهو من ذرائع الشرك. من التدنيس المعنوي أن يدعى فيها غير الله عز وجل أن يدعى غير الله وأن يكون الشرك بالله تبارك وتعالى في المساجد هذا من أعظم الإثم والإجرام فهو بخلاف ما بنيت له المساجد وما وضعت له هذه المساجد المساجد بنيت لتعظيم الله وإقامة ذكره وتوحيده فإذا وضعت لإقامة الشرك فهذا خلاف مقصود الشارع ويكون ذلك من تدنيسها هذا بالإضافة إلى أنه يؤخذ من هذا الموضع مساجد الله استواء الناس في الحق فيها هذه مساجد, مساجد الله الله تبارك وتعالى لا يقول أحد أنا أحق لهذا المسجد منك الحق فيه يستوي بين جميع الناس فهذه بيوت الله عز وجل ومن ثم هذه المساجد التي هي بيوت الله وهي وقف لهذا الغرض لا يصح لأحد أن يتحجر فيها موضعا تحجر فيها موضع كان يضع له سجادة دائمة كل من جاء تحاشى هذا المكان أو يضع كرسيا دائما في مكان معين يتحجر هذا الموضع لا يجوز هذه مساجد الله من سبق إلى شيء فهو أحق به هذه المواضع لا يجوز له أن يتحجر كرسيا من كراسي المسجد يعني فرق لما يكون جاء بكرسيا من بيته وكذلك المصاحف لا يجوز له أن يتحجر مصحفا منها إلا أن يكون قد جاء به يملكه فبعض الناس قد يأخذ مصحفا يقرأ به لا يريد أن يغير أحد الموضع الذي وصل إليه فيضع عليه خرقة أو يضع المصحف في غلاف أو يربط عليه رباط أو نحو ذلك لألا يقرأ فيه هذا لا يجوز هذا نوع من الغصب ومثل هذا يقع لبعض الناس لربما الصف الأول أو كثير أو من وراء الإمام أو نحو ذلك يتحجر فرق بين سن في المسجد فذهب يتوضأ أو ذهب ليأكل أو ذهب في آخر المسجد يستريح ويرجع إلى مكانه فهذا له أن يضع شيئا لكن أن يذهب إلى بيته ويضع المكان هذا لصلاة الفجر يضع السجادة أو أن يضعها من صلاة الفجر ويرجع إلى بيته وينام لصلاة الجمعة فيأتي قبل طلوع الخطيب على المنبر ويجلس خلف الإمام فهذا لا يسوء بحال من الأحوال وقل مثل ذلك أيضا فيما يقع من هذا القبيل في الحرم فلربما يستأجر من يجلس في مكان يعطى مقابل اجره من أجل أن يبقى هذا المكان محجوزا دائما لزيد أو لعمر يعني يأتي شخص ويعطي إنسانا أجرة ويقول له كل يوم سأعطيك كذا أو كل شهر سأعطيك كذا كل يوم تأتي من بعد صلاة العصر وتضع هذا الفراش أو هذه السجاد وتجلس في هذا المكان فإذا أتيت أنا بعد المغرب أجلس بين المغرب والعشاء أجد المكان مهيعا والناس يأتون قبل ذلك ويأتون في أوقات مبكرة ولا يجدون مكانا يجلسون فيه أو لا يجدون في هذا الموضع الذي قد يقصدونه لقربه من الإمام أو نحو ذلك فلا يجدون فيه موضعا والسبب إن هؤلاء هذا قد حجزه بهذه الطريقة وهذا حجزه وهم في بيوتهم فهذا لا يصح ولا يستأجر لهذا وكذلك أيضا لربما جاء الإنسان وعمد إلى مكان قد وضع فيه غيره ما يدل على أنه لربما سبق إليه ذهب يتوضأ فيأتي إنسان وينحيه ويجلس مكانه هذا يعتبر في حكم الغصب وتقع أشياء من هذا القبيل ومزاولاته لا يتفطن لها كثير من الناس يأتي الإنسان احيانا إلى الحملة في ميناء الميناء من الحرم وهي مناخ من سبق فإذا جاء إلى المخيم وجد أن الناس قد سبقوه ولم يجد فراشا إلا قريب من الباب فيستنكف من ذلك ويضيق به ذرعا ثم ينظر إلى المكان فيجد موضعا عليه حقيبة قد سبقه إليه غيره ولكن لا يوجد فيه أحد هذا الإنسان تطمئن وضع حقيبته وذهب يعتمر فيأتي ويأخذ الحقيبة ويضعها على فراشه عند الباب ثم يأخذ حقيبته هو ويضعها في ذلك المكان الذي في موضع متوسط في هذا المخيم هذا لا يجوز هذه بداية غير صحيحة في الحج هذا يعتبر من قبيل الغصب البداية مكان مغصوب وكثير الناس لا يتفضل لهذا والله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهذا من المخالفات وكذلك هنا في قوله تبارك وتعالى أن يذكر فيها اسمه الفعل لاحظوا أنه مبني للمجهول يذكر فهذا يشمل الرجال والنساء الكبار والصغار وهذه المساجد مفتوحة لي الجميع وهنا أيضا يدل على كفرة الذاكرين فحدث الفاعل ما قال أن يذكره فلان أو أن يذكره الرجال أو يذكره المصلون فقط فإن الذي يذكره المصلي في صلاته ويذكر في خارج في خارج الصلاة جاء بالفعل مبنيا للمجهول كذلك أيضا تقديم الجار والمجرور أي يذكر فيها اسمه ما قال أيذكر يذكر اسمه فيها كما يكون نسق الكلام في الأصل فالتقديم يدل على ماذا يدل أن يذكر فيها الكلام عن المساجد فذكر ما يتعلق بها من الضمير ما قال أن يذكر اسمه فيها يذكر فيها اسمه وكذلك المساجد مساجد الله مذكورة في اللفظ قبل اسم الله منع مساجد مساجد الله فعاد في الضمير ما يرجع إليها إلى المساجد أي يذكر فيها في المساجد يعني اسمه الله مساجد الله جاءت مرتبة بهذه الطريقة فلما عاد عليها الضمير قال فيها اسمه أي يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها يعني سعى يدل على بذل جهد اجتهاد في هذا الخراب هذا الخراب سواء كان حسيا أو كان خرابا معنويا الخراب الحسي في هدمها، تخريبها، عدم السماح بترميمها من أجل أنها تتهالك مع الزمن وتندثر والخراب المعنوي منع الذاكرين لله تبارك وتعالى من دخولها ومنع المصلين وهذا يشمل كل أنواع الذكر كما سبق فالمساجد ينبغي أن تكون عامرة فعمارة المساجد تشمل هذا وهذا منع العمارة الحسية كما يفعل اليهود هذه الأيام تشاهدون ماذا يجري في المسجد الأقصى ومن قبل كذلك يمنعون من ترميمه يبنون الأنفاق تحته من أجل أن يبقى متهالكا متهاويا يترقبون سقوطه في أي لحظة ثم بعد ذلك يمنعون من صلاة الجمعة فيه أو من صلاة التراويح أو من بعض الصلوات أو يريدون أن يكون بعض الأيام لليهود وبعض الأيام للمسلمين أو أن يكون في بعض الأوقات لليهود وبعض الأوقات للمسلمين وهؤلاء ليس عندهم إلا التدنيس لبيوت الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فهذا من الخراب الحسي ومن الخراب المعنوي منع ذكر الله عز وجل فيها كما أيضا في هذه الشواهد والأمثلة لما قامت الثورة الشيوعية حولوا المساجد وبعض تلك المساجد لها أكثر من ثمانمائة سنة حولت إلى ملاهي ومراقص ومتاحف بما يسمى بالجمهوريات الإسلامية منعوا الناس من الصلاة فيها وحولوها إلى مثل هذه وهكذا المساجد التي كانت في الأندلس أين هي؟ لا زالت قائمة شاهدة لكن تحولت إلى شيء آخر تحولت إلى متاحف تحولت إلى كنائس ويأخذ من الآية إذا كان هذا الوعيد لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أو لا الذين يخربونها الخراب المعنوي أو الحسي أن من عمر المساجد العمارة الحسية أو العمارة المعنوية أنه له في الدنيا أحسن الجزاء وفي الآخرة أحسن العاقبه له في الدنيا خزي وله في الاخره عذاب عظيم يعني العقوبه في الدنيا وفي الاخره الذي يخرب بيوت الله تبارك وتعالى ويمنع من ذكره فيها فالذي يعمرها عماره حسية او يعمرها عماره معنويه او يقوم بالعمارتين لا شك ان هذا له في الدنيا الجزاء المعجل الحسن وله في الاخره الجزاء الحسن الذي يجده عند الله تبارك وتعالى وقد جاء في الحديث المشهور أن من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاته بنى الله له فيه بيتا في الجنة والجزاء من جنس العمل لما بنى بيتا لله بنى الله له فيه بيتا بالجنة الجنة بين البيت في الدنيا وبين البيت الذي يكون في الجنة وكذلك أيضا ينبغي أن يكون المؤمن أنه إن وفق لعمارة مسجد عمارة حسية يعني بنى مسجدا عمر مسجداً أن يحرص على العمارة المعنوية أن يكون هذا المسجد في مكان يصلي فيه كثيرون في مكان الحاجة إليه ماسة وجود مسجد فهي مع الله عز وجل أن يجعل في هذا المسجد من حلق القرآن ومجالس الذكر والعلم وما إلى ذلك بحيث يبقى هذا المسجد عامرا فيأتيه من الأجر والثواب ويكون المسجد معمورا في كل الأوقات وقوله تبارك وتعالى لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نكر الخزي هنا لهم في الدنيا خزي هذا للتعظيم والتهويل يعني خزي عظيم وهذا يدل على أن الذين يقربون بيوت الله خرابا معنويا أو خرابا حسيا متوعدون بالعقوبة العاجلة في الدنيا. هذا مما تعجل عقوبته الخزي في الدنيا فهؤلاء اليهود ماذا ينتظرون إلا الخزي ماذا ينتظرون الا الخزي فان افعالهم تجلب الخزي مع ما يلاحقهم من لعنه الله عز وجل وغضبه ووصفه ايضا ب عظيم وهي صيغه مبالغه خزي وعذاب عظيم وكذلك نكر العذاب هنا وهذا التنكير يدل على التعظيم والتهويل وكذلك قدم الجار المجرور لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة فهذا للتوكيد وبيان شدة هذا العذاب وأيضا يأخذ من هذه الآية على كل حال من المعاني التي أشرت إليها ما ذكره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحم الله يقول وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه فلا أعظم إيمانا ممن سعى في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم, واليوم الآخر هذا وسل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين الله أعلم صلى الله نبينا عليه وآله صحبه il y a kalla